مش هنقدر الأحباء المسيحيين المسلمين اليهود الدروز من كل عرق ولون وجنس وعقيدة مرحب بكم جميعا ربي بارك حياتكم جميعا أحببت اليوم ان أطرح موضوع في وهم الإعجاز العلمي في القرآن كنا في مرات سابقة تناولنا مواضيع عديدة جدا عن وهم الاعجاز العلمي الذي يقدم الدكتور زغلول النجار ومن معه في هذه التجارة الرابحة اليوم وبنعمة الرب يسوع اليوم اناقش مقاله للدكتور زغلول النجار الواردة في جريدة الاهرام بتاريخ 22 ديسمبر 2003 والتي وضعها تحت عنوان كبير هو من اسرار القرآن في باب قضايا وأراء كلنا نعرف جريدة الأهرام ادعى سيادته بأن هناك إعجازا علميا في القرآن في سورة العنكبوت 41 حيث يقول القرآن او إله القرآن وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون هذا النص القرآني وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون المقالة بتاريخ 22 ديسمبر 2003 موضوع تحت عنوان من أسرار القرآن في باب قضايا وآراء اسمها هكذا إعجاب علمي في سورة العنكبوت 41 باسم المقالة يقول الشيخ زغلول النجار وأنا هنا سأسرد أهم ما قاله في هذه المقالة هذا النص القرآن جاء في مطلع النصف الثاني من سورة العنكبوت وهي سورة مكية وعدد آياتها تسعة وستون بعد البسملة وقد سميت بهذا الإثم لورود التشبيه فيها للجوء للجوء الكفار والمشركين إلى أولياء من دون الله بلجوء العنكبوت إلى بيتها وهو اوهن البيوت على الإطلاق وهذا هو المقام الوحيد الذي جاء به ذكر العنكبوت في كتاب الله وبعد استعراض نصارع هؤلاء الكفار والمشركين من الطغاة المتجبرين في الأرض والمفسدين فيها تعود الآيات للتأكيد على أنه لا سلطان في هذا الوجود لغير الله ولا ملجأ ولا منجي منه إلا إليه سبحانه وتعالى وأن قوى أهل الشر هذيلة ضعيفة واهنة مهما تعظمت وتجبرت وأن اللجوء إليها والاحتماء بها كاحتماء العنكبوت ببيتها الهذيل الواهن الضعيف والذي تصفه السورة الكريمة بأنه أوهن البيوت فتقول مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون العنكبوت 41 تاكيد ان بيت العنكبوت هو اوهن البيوت على الاطلاق من الناحيتين انا ما زلت اقرا زغلول النجار تاكيد ان بيت العنكبوت هو اوهن على الاطلاق من الناحيتين الماديه والمعنويه وهو ما اثبتته الدراسات المتاخره في علم دراسه حيوانات الارض سوف أركز هنا على قضية وهن وهن, وهن وهن يعني ضعف وهن بيت العنكبوت التي ضرب الله تعالى بها المثل في الآية الحادية والأربعين من سورة العنكبوت وقبل الدخول إلى ذلك لابد استعراض سريع لأقوال عدد من المفسرين في شرح دلالة هذه الآية القرآنية الكريمة يقول الشيخ النجار من أقوال المفسرين في تفسير قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دونه أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون العنكبوت 41 ابن كثير هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله يرجون نصرهم ورزقهم ويتمسكون بهم في الشدائد فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا كما يتمسك ببيت العنكبوت فإنه لا يجدي عنه شيئا فلو علموا هذا الحال لم اتخذوا من دون الله أولياء وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله وهو مع ذلك يحسن العمل في اتباع الشرع فإنه متمسك بالعروة الوثقة لا انتصام لها لقوتها وثباتها ثم يقدم لنا الشيخ النجار تفسير الجلالين مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء أصناما يرجون نفعها كمثل العنكبوت اتخذت بيتا لنفسها تأوي إليه وإن اوهن أضعف البيوت لبيت العنكبوت لا يدفع عنها حرا ولا بردا كذلك الأصنام لا تنفع عابديها لو كانوا يعلمون ذلك ما عبدوها ثم يقدم لنا الدكتور زغلون النجار في حياة الحيوان الكبرى هذا المقال وارد في جريدة الأهرام يا أخوة أعطيتكم التاريخ يقول في حياة الحيوان الكبرى العنكبوت دويبة تنسج في الهواء وجمعها عناكب والذكر عنكب وفي هذه الآية إشارة إلى أن الأنسى هي التي تقوم بنسج البيت دون الذكر وبيتها هذا يضرب مثلا على الضعف وعدم القوة أو المتانة في تفسير الظلال وما قدمه الشيخ زغلون النجار يقول وينسون القوة الوحيدة التي تخلق سائر القوة الصغيرة وينسون أن الالتجاء إلى تلك القوة سواء كانت في أيدي أفراد او جماعات او هو كالتجاء العنكبوت حشرة ضعيفة رخوة واهنة لا حماية لها من تكوينها الرخو ولا وقايا لها من بيتها الواهن وليس هناك إلا حماية الله فقوة الله وحدها هي القوة وولاية الله وحدها هي الولاية وما عدها فهو واهن ضعيف ضعيل هذيل مهما على واسططال ومهما تجبر وطغى ومهما ملك من وسائل البطش والطغيان والتنكيل إنها العنكبوت وما تملك من قوى ليست سوى خيوط العنكبوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت ثم يقدم لنا من الدلالات العلمية للنص الكريم وهذا هو المهم في الأمر وأرجوكم أن تركزوا في كلام الشيخ زغلول النجار حتى نفهم ما الذي يريد أن يقوله من إعجاز قرآني في هذا النص من سورة العنكبوت يقول جاء في لسان العرب تحت مادة عنكب أن العنكبوت دويبة تنسج في الهواء وعلى رأس البر البئر نسجا رقيقا مهلهلا مؤنسا وربما ذكرت في الشعر ويقال لبيت العنكبوت العكدبة وقال الفراء العنكبوت أنسى وقد يذكرها بعض العرب والجمع العنكبوتات والعناكب والعناكيب وتصغيرها عنيكب وهي بلغة اليمن عنكباء ويقال أيضا عنكباء وعنك وعنكوبة وحكى سبويه عنكباء مستشهدا على زيادة التأفي عنكبوت فلا أدري أهو اسم للواحدة أم للجمع قال ابن العربي العنكب الذكر منها والعنكب الأنسى وقيل العنكب جنس العنكبوت وهو يذكر ويؤنس يعني العنكبوت قال المبرد العنكبوت أنسى ويذكر والغالب أن لفظة العنكبوت اسم للواحدة المؤنسة المفردة والجمع العناكب وتسميه الصورة الكريمة بصياغة الأفراد العنكبوت يشير إلى الحياة الفردية لهذه الدويبة فيما عدا لحظات التزاوج وأوقات فقص البيض وذلك في مقابله في مقابلة كل من سورتين النحل والنمل والتي جاءت التسمية فيها بالجمع للحياة الجماعية لتلك الحشرات ثانيا في قوله تعالى اتخذت بيتا وما زلت أنا أقرأ للشيخ المجار يقول في هذا النص القرآن الكريم إشارة واضحة إلى أن الذي يقوم ببناء البيت أساسا هي أنسة العنكبوت وعلى ذلك فإن مهمة بناء بيت العنكبوت هي مهمة تطلع بها إناس العناكب التي تحمل في جسدها غدد إفراز المادة الحريرية التي ينسج منها بيت العنكبوت وإن اشترك الزكر في بعض الأوقات بالمساعدة في عملية التشييد أو الترميم أو التوسع فإن العملية تبقى عملية أنسوية محضة ومن هنا كانت إعجاز العلمي في قول الحق تبارك وتعالى اتخذت بيتا ثالثا في قوله إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت هذا النص القرآني المعجز يشير إلى عدد من الحقائق المهمة واحد أن بيت العنكبوت هو من الناحية المادية البحتة أضعف بيت على الإطلاق لأنه مكون من مجموعة خيوط حريرية غاية في الدقة تتشابك مع بعضها البعض تارك مسافات بينية كبيرة في أغلب الأحيان ولذلك فهي لا تقي حرارة شمس ولا زمهرير برد ولا تحدث ظلا كافيا ولا تقي من مطر هاطل ولا من رياح عاصفة ولا من أخطار المهاجمين وذلك على الرغم من الإعجاب في بنائها فخيوط بيت العنكبوت حريرية دقيقة جدا يبلغ سمكة الواحدة منها في المتوسط واحد من المليون من البوصة المربعة او جزءا من أربعة ألاف جزء من سمكة الشعر العادية في رأس الإنسان إن بيت العنكبوت من الناحية المعنوية هو اوهن بيت على الإطلاق لأنه بيت محروم من معاني المودة والرحمة التي يقوم على اساسها كل بيت سعيد تخيلوا بيت العنكبوت في رأي النجار ليس بيت سعيد وذلك لأن الأنسى في بعض أنواع العنكبوت تقضي على ذكرها بمجرد إتمام عملية الإخصاب وذلك بقتله وافتراس جسده لأنها أكبر حجما وأكثر شراسة منه وفي بعض الحالات في بعض الحالات تلتهم الأنسى صغارها دون رحمة وفي بعض الأنواع تموت الأنسى بعد إتمام إخصاب ضيضها الذي عادة ما تحتضنه في كيس من الحرير وعندما يفقص الضيض تخرج ستجد نفسها في مكان شديد الازدحام بالأفراد داخل كيس الضيض فيبدأ الإخوة الأشقاء كلام عجيب يبدأ الإخوة الأشقاء في الاقتتال من أجل الطعام او من أجل المكان او من أجلهما معا فيقتل الأخ أخاه وأخته وتقتل الأخت أختها وأخاها حتى تنتهي المعركة ببقاء عدد قليل من العنيكبات التي تنسلخ من جلدها وتمزق جدار كيس الضيض لتخرج الواحدة والأخرى والواحدة والآخر بذكريات تعيثة العنكبوت عنده ذكريات تعيسى علشان كان يعني في داخل الكيس بيتخانق مع أخوانه يعني ده كلام الشخ النجار ممكن تقروا في جريدة الأهرام صدقوني ده كله طبعا علشان عاوز يعني يثلت ان هناك وهن لبيت العنكبوت حتى من الناحية المعنوية يعني يخرج بذكريات تعيثة لينتشر الجميع في البيئة المحيطة وتبدأ كل أنسى في بناء بيتها ويهلك في الطريق إلى ذلك من يهلك من هذه العنائكبات طبعا لسه لم نبدأ الرد ده أنا لسه الآن فقط أقرأ ما قال وبعد ذلك نبدأ في تفنيد هذا الكلام ويهلك من هذه العنيكبات ويكرر من ينجو منها نفس المأساة التي تجعل من بيك العنكبوت أكثر بيوت شراسة ووحشية وإن عداما لأواصر القربة العنكبوت ما عندوش أواصر قربة يا أخوة العنكبوت ما عندوش أواصر قربة ومن هنا ضرب الله تعالى به المثل في الوهن والضعف لإفتقاره إلى أبسط معاني التراحم بين الزوج وزوجه وزوجه والأم وصغارها والأخ وشقيقه وشقيقته والأخت وأختها وأخيها صدقوني أنا أقرأ من مقال الدكتور النجار بأمانة يعني ليقول ومن هنا ضرب الله تعالى به المثل في الوهن والبعث لافتقاره إلى أفصط معاني التراحم بين الزوج وزوجه والأم وصغارها والأخ الأنكبوت يعني الأخ وأخته يعني والأخوة شقيقه وشقيقته والأخت وأختها وأخيها طبعا هذا الكلام مكرر يعني الكلام الذي يقوله أن بيت العنكبوت أوهن البيوت من هذه الناحية النسور تفعل هذا الأمر النسر يقتل دائما إحد الصغيرين إذا كان وجد أن الصغير ضعيف النسورة العاتية اللي انتو بتشوفها في السماء اذا وجد ان في العش هناك نصر ضعيف يقتلوا يهملوا لا يطعموا الى ان يموت لكيما يبقى القوي فقط الكلاب تأكل اولادها القطب تأكل صغارها انواع عديدة جدا في عالم الحشرات تقوم بذات الفعل ولكن النجار يريد ان يعني يقدم لنا إعجاز علمي لنحتمله حتى نبدأ في الرد وباقي ربما دقيقة حتى نبدأ يعني المهم رابعا يقول في قوله تعالى لو كانوا يعلمون هذه الحقائق لم تكن معروفة لأحد خلوا بالكم من الكلام هنا الإعجاز هذه الحقائق لم تكن معروفة لأحد من الخلق في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده حيث لم تكتشف إلا بعد دراسات مكسفة في علم سلوك حيوان العنكبوت استغرقت مئات من العلماء لعشرات من السنين حتى تبلورت في العقود المتأخرة من القرن العشرين ولذلك ختم ربنا تبارك وتعالى الآية الكريمة بقوله لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون يكمل فيقول وعلى ذلك فإن الوصف القرآني لبيت العنكبوت بأنه اوهن البيوت هذا الوصف الذي أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين من قبل 1400 سنة يعتبر سبقا علميا لا يمكن لعاقل أن يتصور له مصدرا غير الله الخالق الذي أنزل القرآن الكريم بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله كانت هذه أهم مقتطفات حديث الشيخ النجار حول الإعجاز العلمي في سورة العنكبوت 41 في وهن بيت العنكبوت وقبل أن أبدأ في المناقشة إذا كان معنا أحباء مسلمين هل فيما قاله النجار فعلا هناك إعجاز بأمانة يعني كذا بأمانة مع نفسك فكر هل فعلا هناك إعجاز لا مشكلة دعونا إذن ندخل إلى تفنيت هذا الكلام نبدأ في مناقشة هذا المقال مناقشة علمية أكاديمية وقبل أن أبدأ في توجيه الضربات للشيخ النجار كما تعودنا أود أن أقول له أنك قلت في هذا المقال يا شيخ النجار وأن قوى أهل الشر هذيلة ضعيفة واهنة مهما تعظمت وتجبرت وأن اللجوء إليها والاحتماء بها كاحتماء العنكبود ببيتها الهذيل الواهن الضعيف والذي تصفه السورة الكريمة بأنه اوهن البيوت فتقول مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبود اتخذت بيتاً وإن اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون فأقول أولا إن هذا المثل غير سليم لأن العنكبوت في عالمه بيته ليس ضعيفا بدليل أنه ومن خلال هذا البيت يتصبى ويتصيب الفرائس ويعيش منها فكون أن يقول أن بيت العنكبوت واهن فهو لا يتطابق مع ما يريد توصيله لأن العنكبوت في بيئته قويا وبيته قوي مصيبة للكثير من الأحياء فكيف يكون المنافقون مثل بيت العنكبوت القوي في بيئته ثانيا قوله أن اوهن البيوت لبيت العنكبوت نقول أيضا لم يكن القرآن موفقا من الناحية العلمية ليقول بأن بيت العنكبوت واهم ضعيف لأنه أقوى مما كان محمد يتوقع او يتصور وسأثبت لكم ذلك لاحقا بالدليل والبرهان بعد قليل والآن ندخل في توجيه الضربات كالعادة من الواضح في مقالك يا شيخ النجار أنك تدعي أن في هذا النص القرآني إعجازين الأول هو أن أنسى العنكبوت هي التي تبني البيت وليس الذكر وأن القرآن استخدم كلمة عنكبوت بالمؤنس قبل 14 قرنا ليؤكد حقيقة علمية وهي أن الأنثى هي التي تبني وليس الزكر والثاني أن بيت العنكبوت واهن من النحية المادية وأيضا من النحية الاجتماعية ولذلك فأنا أقسم هذا الرد وفقا لتقسيمك أنت ايضا القسم الأول القسم الأول أنسى العنكبوت هي التي تبني البيت وليس الزكر ويريد تكونوا مركزين معانا بعض الشيء يا أحبة يبقى الموضوع الأول القسم الأول أنسى العنكبوت هي التي تبني البيت وليس الزكر الضربة القاضية رقم واحد في معجم محيط المحيط في معجم محيط المحيط قال ابن العربي العنكب الزكر منها والعنكب الأنسى وقيل العنكب جنس العنكبوت وهو يذكر ويؤنس أعني العنكبوت يبقى أول واحدة يسقط فيها النجار أمام معاجم اللغة العربية أن كلمة عنكبوت المستخدمة في القرآن هي للمذكر وللمؤنس أيضا قال ابن الأعرابي وأنا أقرأ من معجم محيط المحيط العنكب الذكر منها والعنكب الأنسى وقيل العنكب جنس العنكبوت وهو يذكر ويؤنس عني العنكبوت واحد اثنين في معجم القاموس المحيط العنكبوت مؤنس وقد يذكر هذا أيضا في معجم القاموس المحيط كلمة العنكبوت يستخدمها العرب مؤنس ومذكر إذن فالضربة القاضية التي تلقي بكل خرافاتك أرضا أن كلمة العنكبوت في اللغة العربية تطلق على كل من الزكر والأنثى ومع أنها تطلق على الإناث أكثر إلا أنها تستخدم للإثنين معا وبالتالي فحينما تقولون أن القرآن قد نزل بلسان العرب ثم تحاولون أن تجردوه من لسان العرب وتسلخونه لمجرد كذبة تريدون أن تصدروها للمسلمين المظلومين وغيرهم فمعنى ذلك أن هناك عجز فكريا لا إعجازا علميا ولأدلل على كلامي أكثر فأنا أقدم لك يا شيخ زغلول النجار من شعر العرب وفيه يستخدمون العنكبوت بصيغة المذكر أيضا فما رأيك ذكرت كلمة عنكبوت في الشعر العربي قال أبو النجم وهو أحد شعراء العرب مما يسدي العنكبوت اذا خلا مما يسدي العنكبوت اذا خلا لاحظ لم يقل اذا خلت لماذا لم يقل مما يسدي العنكبوت اذا خلت فذكرها هنا مما يسدي العنكبوت اذا خلا وقال الفراء على هطالهم منهم بيوت كأن العنكبوت هو ابتناها كأن العنكبوت هو ابتناها ولم يقل كأن العنكبوت هي ابتنتها فقد ذكر لفظة العنكبوت ولم يؤنسها ويكمل فيقول وقيل العنكب جنس العنكبوت وهو يذكر ويؤنس أعني العنكبوت قال المبرد العنكبوت أنسى ويذكر من يريد أن يراجع كلامي هذا هو المرجع أمامكم تستطيع أن تراجعوا كلامي من هذا المرجع الموسق وأن تحفظوه حتى بعد المحاضرة تستطيع أن ترجع له واحدة واحدة كانت هذه الضربة القاضية الأولى في أن كلمة العنكبوت ليست للمؤنس كما يدعي الشيخ زغلول النجار ولكنها للمذكر والمؤنس معا الضربة القاضية رقم 2 لن أذهب بعيدا ولكن من التفاسير القرآنية ففي بعض تفاسير القرآن تم توضيح كلمة العنكبوت من الناحية اللغوية أهملها النجار لماذا أهملتها يا شيخ النجار لماذا أتيت ببعض التفاثير وأهملت النحية اللغوية في الأمر جاء في صفوة التفاثير لمعاني القرآن يؤكد أن كلمة عن كبوت تطلق على المذكر والمؤنس وعلى الجمع والمفرض أيضا فقد جاء به في صفوة التفاثير لمعاني القرآن مثل الذين اتخذوا من دونه أولياء أي مثل هؤلاء في اتخاذهم الأصمام آلهة يعبدونها ويعتمدون عليها ويرجون نفعها وشفاعتها كمثل العنكبوت في اتخاذها بيتا واهيا من نسجها لا يغني عنها في حر ولا قر ولا في مطر ولا أذى والعنكبوت دويبة معروفة تنسج نسجا رفيعا مهلهلا في الهواء وتطلق, وتطلق على الواحد والجمع والمذكر والمؤنس لماذا لم تقل هذا الكلام وهو في تفاسيرك الإسلامية يا شاخ النجار والعنكبوت دويبة معروفة تنسج نسجا رفيعا مهلهلا في الهواء وتطلق على الواحد والجمع والمذكر والمؤنس والغالب في استعمالها التأنيس والواو والتأزائدتان كما في طاغوت وجمعها عناكب وعناكيد إذن ها هي القرآن أيضا تؤكد أن لفظة العنكبوت يا شيخ النجار في اللغة العربية تطلق على الذكر منها والأنس أيضا وبالتالي لا يصبح هناك إعجازا كما تدعي ولم يكن الأمر يحتاج إلى علم حديث أو نظريات علمية صحيم معايا إخوة أرجو أنكم تكونوا صحيم الضربة القاضية رقم ثلاثة ما زلنا في القسم الأول نحن لم ننتقل بعد إلى, بعد إلى القسم الثاني نحن في القسم الأول في كلام الشيخ النجار أن العنكبوت مقصود بها الأنثى وهذا الكلام غير معروف إلا في القرآن في القرن العشرين عارفوه العلماء بعد تعب كبير يعني الضربة القاضية رقم ثلاثة انا أقول له أنت تلميز ذاك وحتفهموا كلامي أنت تلميذ نجيب يا أستاذ دكتور شيخ نجار لتاجر آخر وهو دكتور مصطفى محمود كلكم تعرفون دكتور مصطفى محمود أليس كذلك. الذي سبق فتبنى هذا الرأي من قبل واعتبره من الإعجاز العلمي قائلا اسمعوا ما الذي قاله الدكتور مصطفى محمود ولم يفعل النجار أكثر من أنه ردت كلام الدكتور مصطفى محمود هو تلميذ نجيب له يعني قال الدكتور مصطفى محمود لأن العلم كشف مؤخرا أن أنسى العنكبوت هي التي تنسج البيت وليس الذكر وهي حقيقة بيولوجية لم تكن معلومة أيام نزول القرآن طبعا مع أنني سأثبت خطأ هذا العالم الكبير بعد قليل خليكم متذكرين هذا الكلام يعني الذي قاله إلا أنني أود أن أقدم هنا عالمة إسلامية كبيرة وهي الدكتور عائشة بنت الشاطئ التي انبرت للدكتور مصطفى محمود وخطأته وجهلته وردت عليه ساخرة قائلة كلكم أيضا تعرفون من هي بنت الشاطئ ماذا قالت بنت الشاطئ ردا على الدكتور مصطفى محمود جهلته بصحيح قالت أنه وقع في خطأ لا يقع فيه المبتدئون من طلاب اللغة العربية فالقرآن في هذه الآية يجري على لغة العرب الذين أنسوا لبض العنكبوت من قديم جاهليتهم الوثنية كما أنسوا مفرد النمل والنحل والدود فلم يقولوا في الواحد منها إلا نملة ونحلة ودودة وهو تأنيس لغوي لا علاقة له بالتأنيس البيولوجي كما توهم المفسر العصري فأي عربي وسني من أجلا في البادية كان ينطقها هكذا فأين الإعجاز العلمي في هذا الكلام هذا الكلام أنا أقرأ والبنت الشاطئ صحيح هل سمعته نملة لها ذكر في اللغة العربية نحلة ما ذكر النحلة دودة انتوا معايا ولا انا طلعت برة النت never اوكي okay. معايا يعني يبقى اذا في اللغة العربية مش كده يا محتار نملة بغد النظر عن انها ذكر او انسة نحلة تطلق على الذكر وتطلق على الانسة دودة تطلق على الذكر وعلى الأنسة فماذا قالت بنت الشاطي قالت وقع في خطأ لا يقع فيه المبتدئون من طلاب اللغة العربية وتقول له يا دكتور هو تأنيس لغوي لا علاق له بالتأنيس البيولوجي وتقول له أي عربي وثني من أجلاف البادية كان ينطقها هكذا فأين الإعجاز العلمي في هذا الكلام؟ هذا كلامها هي والدكتورة بنت الشاطئ صريحة وواضحة في رضبها لخرافة الإعجاز العلمي وقد ردت على هذه الخرافة مرات عديدة ومن ضمن ما قالته في أن القرآن كتاب دين وليس علم ما جاء في مقالها بجريدة الأهرام تحت عنوان أنوار رمضان بتاريخ 3012 1999 عن آيات في الحيوان والحشرات من يريد تاريخ المقالة جريدة الأهرام تحت عنوان أنوار رمضان تاريخ 3012 1999 عن آيات في الحيوان والحشرات فقالت مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وأن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم في القرآن الكريم آيات كثر في الحيوان الأنعام الدواب الكلب والقردة والخنازير والسبع والجوارح والطير وصيد البر والبحر والحية والسعبان والضفاضع لا تتعلق بعلم الحيوان المتروك للعلم الكسبي في إطراض تقدمه مفتوح لجديد من البحوث والكشوف والتجارب والمختبرات والأجهزة بل هي في القرآن الكريم آيات للإنسان للذكرى والموعظة والاعتبار وتمييز الخبيث من الطيب مما اعتبار به في كليات العلوم ومعامل التجارب من موسكو وبكين إلى نيويورك وميلبرن كلام واضح ترفض فكرة الإعجاز العلمي إطلاقا وهنا أوضحت هذه الباحثة الإسلامية خطأ الدكتور مصطفى محمود والآن خطأ رجل يدعي أنه يقدم إعجازا للمسلمين وهو يظلم المسلمين ولا يعطيهم الحرية ليفكروا جيدا يظلمهم ويقذب عليهم ويتاجر بعقولهم, بعقولهم ويقول أن هناك إعجاز علمي في القرآن في أن العنكبوت هي مؤنس وأنها تبني البيض وها هي تقول له يا رجل هذا تأميس لغوي لا دخل له بالتأميس البيولوجي الضربة القاضية رقم أربعة وما زلنا في القسم الأول فاحتمل إطالتي ولكن لا بد أن نعطي الموضوع حقه أقول له ليس فقط دجل ولكن نصب أيضا أنت لا تدجل فقط يا شيخ النجار مع احترامي لك ولكنك تقوم بالنصب والخداع أيضا ومن ضمن ذلك ما جاء في مقالتك هذه حيث قلت أنت ماذا قال؟ قال جاء في كتاب حياة الحيوان الكبرى اسمعوا ماذا قال؟ جاء في حياة الحيوان الكبرى العنكبود دويبة تنسج في الهواء وجمعها عناكب والذكر عنكب وفي هذه الآية إشارة إلى أن الأنسى هي التي تقوم بنسج البيت دون الذكر وبيتها هذا يضرب مثلا على الضعف وعدم القوة او المكانة بصراحة يا شيخ النجار انا قلت لنفسي لو أن الدميري وهو كاتب كتاب حياة الحيوان الكبرى وهو مولود سنة 742 هجرية خلوا بالكم يا إخوة مؤلف كتاب حياة الحيوان الكبرى اسمه الدميري مولود سنة 742 هجرية يكون في ذلك العصر القديم قد تكلم عن أن الأنثى هي التي تقوم بنسج بيت العنكبوت كما أردت انت يعني او قدمت كلامه هنا فعلى الأقل يجب علي أن أقدر هذا الرجل وأن أبدأ في التفكير بمنظار جديد فقلت يا وحيد لما لا ترجع إلى حياة الحيوان الكبرى لكاتبه الدميري وصدقوني وجدت الفضيحة الكبرى أيضا هناك تنتظرني في صفحة 527 احفظوا الصفحة كويس إذن في حياة الكتاب الذي أشار به النجار أنا أخذته حج عليه قلت إذن لا مشكلة أن أرجع إلى هذا الكتاب الحيوان الكبرى للدمير ففحة 527 فماذا قال قال العنكبوت دويبة تنسج في الهواء وجمعها عناكب والذكر عنكب وكنيته أبو خيثمة او أبو قشعم يعني بدلعو العرب لما يشوف عنكبوت يقول لك أهو أبو خيثمة أو أبو قشعم والأنثى أم قشعم ووزنه فعل اللود وهي قصار الأرجل كبار العيون للواحس ثمان أرجل وستة عيون فإذا أراد صيب الزباب لطأ بالأرض وسكن أطرافه وجمع نفسه ثم وسب على الزباب فلا يخطئه قال أفلاطون أحرص الأشياء الزباب وأقنع الأشياء العنكبود فجعل الله رزق أقنع الأشياء احرص الاشياء فسبحان اللطيف الخبير انت اخذت كلامه واضفت انت من كلامك عليه دون وضع اي اشارة او اقواس ولا حتى نقطة لنعرف ان هذا كلامك وذاك كلام الدميري مما يؤكد قصدك لتضليل القارئ البسيط الذي تثق بانه لن يرجع وراءت الى هذه المراجع انا لم اجد في كلام الدميري أنه قال بأن دليل كما قال الشيخ النجار هذه الآية إشارة إلى أن الأنسى هي التي تقوم بنسج البيت دون الذكر هذا الكلام كلام النجار وضعه مع كلام الدميري الذي لم يأتي ببعيد أو قريب من أن العنكبوت أنسى وهي التي تبني وانا كنت أنتظر أن أجد هذا الكلام ويمكنكم أن تراجعوا أنتم أيضا هذا الكلام طيب حاسب يا أخ ماتيو المايك عندك عمل جنب يمكنكم أن تراجعوا هذا الكلام بأنفسكم في حياة الحيوان الكبرى للدميري صفحة 527 لتكتشفوا أن النجار هو الذي أضاف وحيث أنه قال العنكبوت أنسى أنا أعطيتكم المراجع التي تؤكد أن كلمة العنكبوت تطلق على الذكر والأنسى وأن التأنيس كما قالت بنت الشاطئ هو تأنيس لغوي وليس تأنيس بيولوجي الضرب القاضي رقم خمسة زهشت يا أخوة زهشت طيب الضرب القاضي رقم خمسة العلم يسحق القرآن كالعابة خليكم معايا قالوا لنا أن أنسى العنكبوت هي التي تبني البيت وليس الذكر فقد قالها الدكتور مصطفى محمود من قبل وقالها الآن تلميذه الشيخ النجار وكنت أتساءل ألا يكون القرآن ضيق الأفق لو أنه يحدد أن أنسى العنكبوت هي التي تبني بيتها كما زعموا بأن القرآن قد انفرد بهذا الأمر يحفرون للقرآن صدقوني هم الذين يدخلون القرآن في مازق لأن العلم كل يوم به جديد الآن يؤكد العلماء بأنهم تعرفوا على عدد هائل من أنواع مختلفة تم اكتشافها في عالم العناكب وقد بلغ عدد هذه الأنواع حتى الآن المكتشف ما يقرب من 30 ألف نوعا من العناكب فياترى أي نوع يقصده القرآن الذي يخطئ مرة أخرى ويضع كلمة عن كبوت ليعمم هذا الإثم على كل الأنواع منها وهو بذلك يخطئ من جديد من الناحية العلمية العايز يعرف أنه في 30 نوع من العناكب 30 ألف نوع ده الصايت ممكن يرجع له غير أنني أقول قد تم اكتشاف أنواع من العناكب فيها الذكر ينسج أيضا بيتا فقد جاء أن من بعض أنواع العناكب يقوم الذكر بنسج بيتا للأنسى فقط واسمها عناكب النسيج الحاضن اسمها عناكب النسيج الحاضن فقالوا بينما تقوم بعض ذكور العناكب الصيادة بتحريك أرجلها وأجسامها في رقفة استمالة غير عادية وتستخدم ذكور العناكب القافزة الشعر الملون على ارجلها أرجلها للفت انتباه الأنثى كما تقدم ذكور عناكب النسيج الحاضن هدية للأنثى قبل الزواج تتمثل في زبابة كان قد استادها يقوم الذكر قبل التزاوج بغزل منصة من خيوط الحرير تسمى النسيج النطفي حيث يصب عليها قطرات من النطاف يعني الماء الحيوي يخرجها من منطقته البطنية ثم يقوم بملء طرفي الرجلين المفيتين بسائله المنوي وينقلها إلى الأنثى التي بدورها تختزنها في جسمها عدة أسابيع او أشهر حتى تضع البيض الذي تخصفه إذن هذا اللينك يقول أن هناك عناكب الزكر ينفج وليس الأنثى فأنا لا أدري أين الشيخ النجار من هذه الدراسات ولماذا لم يلتفت لها هناك دراسة أخرى أكدت ذات الحقيقة ان هناك أنواع من العناكب عناكب يبني فيها الذكر بيتا وليس الأنثى فتقول الدراسة فمع أن الدراسة تقول ان هناك نوعا من عناكب فيه يبني الأنثى البيت إلا انها تقول عن أنواع أخرى من العناكب بأن الذكر البالغ بعد أن يبني خيوط حريرية يخرج من جسمه مادة التزاوج ويلثقها على هذا النفيج وعندما يرى الأنسى يبدأ بتحريك يديه وتبادله الأنسى الحركات نفسها ثم يلتقط بيديه مادة التزاوج ليضعها تحت جانبها ثم يتجه للجانب الآخر ليعمل نفس الشيء الذي يكرره عدة مرات ويستغرق هذا الأمر من ساعة واحدة إلى ست ساعات هذا أيضا لينك آخر فيه أن هناك بعض العناكب تبني آآ آآ بيتها إذن كان هذا هو القسم الأول الخاص بكلمة عن كبوت في لسان العرب وانها تستخدم للتذكير والتأنيس وأثبتنا ذلك من تفاسير القرآن وشعر العرب ومعاجم اللغة العربية وكنت معايا ووجدنا أيضا أن هناك أنواعا من العناكب ينسج فيها الذكر أيضا بيتا وبالتالي يسقط الإعجاز العلمي الأول بأن القرآن أو كاتبه كان يقصد أن الأنسى هي المقصودة وأنها هي التي تبني البيت دون الذكر واضح الكلام يا شباب دعونا ننتقل إلى القسم الثاني وهو ليس أقل قسوة على النجار من القسم الأول وأنا أشفق عليهم كثيرا بصراحة القسم الثاني وهن وضعف بيت العنكبوت ادعيت في هذا القسم ثلاثة أمور يا شيخ النجار منهم أمرين عن وهن بيت العنكبوت فتكلمت عن الوهن المادي ثم تكلمت عن الوهن الاجتماعي في سابقة أضحكتني فيها يا رجل بلا رحمة ثم الأمر الثالث تعبير القرآن أسألا يعلمون إذن هذا القسم بدوره ينقسم إلى ثلاثة أجزاء اولا الوهن المادي خلونا نشوف هل فعلا بيت العنكبوت واهن كما قال القرآن جاء في تعليق الخبراء بالهامش ما يليه بيوت العنكبوت التي تبنيها لسكانها وللقبض على فريستها عايزكم تسمعوني بتركيز لو سمحته الله يبارككم جميعا اسمعوني بتركيز وللقبض على فريستها دقيقة الصنع لأنها مكونة من خيوط على درجة عظيمة من الرقة تفوق رقة الحرير وهذا مما يجعل نسيجها أضعف بيت يتخذه أي حيوان مأوى له هذا كلام النجار وأنا أقول لك مرة تلو الأخرى يسقط القرآن أمام العلم يا شيخ النجار لأن بيت العنكبوت ليس هو اوهن البيوت كما يبدأ القرآن ولا أضعفها بل هو أقوى البيوت على الإطلاق التي يصنعها كائن على الأرض أي كائن بيعمل بيت أي كائن حتى الإنسان أقوى بيت على الإطلاق هو بيت العنكبوت القرآن يجهل كالعادة لم يقدر بيت العنكبوت في بيئته بمعنى لو أن الإنسان أخذ خيوط العنكبوت هذه بذاتها ونسج منها حبلا غليظا فإن هذا الحبل يمكن أن يحمل ما يحمله قضيب من الفولاذ أغلظ من هذا الحبل خمسة مرات وكما عودتكم سأثبت كلامي بالمراجع حالا ولكن ليس قبل أن أقول للنجار وأمثاله من تجار الدين أنكم تعرفون ذلك ومع, ذا ومع هذا تغامرون لملء جيوبكم فالقرآن مخطئ وبيت العنكبوت في بيئته قويا بدليل أنه يفطاد فيه الكثير من الحشرات الكبيرة والطائرة بسرعات عائلة عالية دون أن تتخرق شبكته ولكن القرآن وكاتب القرآن لا يعرف الفولاز ولا يدرك خيث العنكبوت وبدون ضربات بدون ضربات قاضية أنا أشفق عليه يعني أقول له يا شيخ النجار لقد وقعت في شباك العنكبوت أنتم أنت والإعجاذيين في لهفتكم للشهرة والمال وقعتم في خيوط العنكبوت وأوقعتم آخرين أيضا في شبكة العنكبوت القوية فبينما يحاولون أن يثبتوا كلام القرآن بأن بيت العنكبوت أوهن البيوت لا يجدون بدا من أن يذكروا قوة خيوط العنكبوت الجبارة وهنا أقدم مقال للدكتور محمد الفار هذا مسلم اسمه محمد محمد الفار أستاذ ورئيس شعبة الكيمياء الحيوية بعلوم المنصورة وقد صدر له هذا المقال في جريدة الأهرام في باب بريد الأهرام المقال بتاريخ السلساء 30 نوفمبر 2004 خلاص ماذا يقول العبرة هذا عنوانه. العبرة بالمنهج والبيئة سمعنا يا أستاذ محمد يقول نجح العلماء في استخدام طرق الهندسة الوراثية لإنتاج خيوط العنكبوت عن طريق جينات مستخرجة من العنكبوت نفسه وهي أقوى من خيوط الحرير ولذلك فإن هذه الطريقة ستتيح لهم التوسع في استخدام تلك الخيوط العنكبوتية لصناعة سترات واقية من الرصاص من نسيجه أوه أوه أوه خيوط العنكبوت هيعمل منها سترات واقية من, من إيه واقية من إيه؟ من الرصاص يقمل فيقول وخيوط جراحية بمواصفات جيدة ويجدر أن نشير, نشير إلى أن هناك غددا لدى العنكبوت تفرز منها خيوط من بروتين طبيعي وثبت انها متينة جدا وقابلة للتمدد لنحو ضعف طولها وإذا جذبت بقوة والشبكة العنكبوتية قادرة على إيقاع الفرائس وصدها ليتغذى عليها العنكبوت فتلك الشبكة الطبيعية التي ينسجها بنفسه يمكن أن تصفض نحلة كبيرة يصل حجمها لأضعاف حجم العنكبوت نفسه ويمكن للشبكة أن تصمض أمامها وذلك على الرغم من طيرانها بسرعات كبيرة تصل لعشرات الكيلومترات في الساعة فتقع النحلة في الشبكة وبدون انقطاعها ما هذه القوة الجبارة التي في خيط العنكبوت؟ العلم يؤكد أنها قوية والقرآن يقول أنها ضعيفة ولكيما يمسح الدكتور محمد الفار عرق الخجل من وجه القرآن فإننا نجده بعد سرده لهذه الحقائق مضطرا لتلطيف الجو ليتكلم بعد ذلك عن وهم بيت العنكبود وليس هو لوحده فقد كان التلميذ النجيب الشيخ النجار مقلدا في هذا الأمر وهو يضرب كل مقالته الإعجازية بضربة قاضية منه وله حيث أنه يقول والغريب في ذات المقال للدكتور جغلول النجار مناقضا نفسه يعترف بالحقيقة المر قائلا ولكن في البداية أرجو أن تصدقوني بأني أقرأ من مقال النجار ذاته الذي يتكلم عن ضعف وهشاشة بيت العنكبوت يقول الشيخ النجار فخيوط العنكبوت حريرية دقيقة جدا يبلغ سمكة واحدة منها في المتوسط واحد في المليون من البوصة المربعة او جزءا من اربعة الاف جزء من سمك الشعر العادية في رأس الانسان وهي على الرغم من دقتها الشديدة اقوى خمس مرات من نظيرها من الصلب غريب يا شيخ النجار في نفس المقال عشان عارف في ناس حترد عليه وهي على الرغم من دقتها الشديدة أقوى خمس مرات من نظيرها من الصلب يعني إيه؟ يعني لو جبت حديد صلب بنفس وزن وطول خيط العنكبوت ونفس الصمك حتلاقي خيط العنكبوت أقوى خمس مرات من الحديد الصلب هذا كلام النجار في نفس مقالته أقوى خمس مرات من نظيرها من الصلب وتتميز بمقاومة للشد اكبر من مثيلتها من الصلب كلام للنجار سواء نسبت تلك المقاومة لوحدة الحجوم او لوحدة الوزن من الخيط المختبر لاحظوا حجم او وزن الخيط هو يقول هذا ويكمل ويقول بل إن الدراسات الحديثة قد أثبتت أن الخيط من حرير عنكبوت من نوع نفلة العنكبوت من نوع نفلة وهو من مجموعة الحائك الدوار يعد اقوى ثلاث مرات من مثيله المصنوع من الماده المعروفه باسم كيفلار وهي ماده ذات أساس بترولي تستخدم في صناعه الصدري الواقيه من طلقات الرصاص او او او او كلام الشيخ النجار ان السترات الواقيه للرصاص مصنوعه من خيوط اضعف ثلاث مرات من خيوط العنكبوت لذلك يكمل ويقول لذلك يعد حرير العنكبوت واحدا من أقوى المواد الموجودة على سطح الأرض لأنه يتحمل شدا يصل إلى 42 ألف كيلوجرام على السنتيمتر المربع مما يكسبه قابلية هائلة للمط وأعطاه قدرة على الإيقاب الفريسة من الحشرات دون أن يتمزق خاصة وأن العنكبوت يبني بيته من ضفائر تضم الواحدة منها عددا من هذه الخيوط المضفرة والمجدولة تجديلا قويا ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى بص بص الكلام لذلك عشان القوة دي قال ربنا تبارك وتعالى اوهن البيوت ولم يقل اوهن الخيوط <تصفيق> عايز يطلع من الموضوع حيطلع منه ازاي ده كلامه هو شوفوا الاعجاز يا عم اوهن البيوت ولا اوهن الخيوط انت بتشهد بكلام خطير جدا ان بيت العنكبوت متماسق بقوة فولازية عجيبة جدا بالنسبة الى عالمه وبيئته بعد ما يذكر كل هذا الكلام الخارق والقوي لبيت العنكبوت وصدقوني في نفس المقالة لانه يعرف تماما الدراسات الحديثة عن بيت العنكبوت انتو عارفين النجار يعمل ايه عارفين حد صدقوني انا عارف انكم حد النجار يبحث في القرآن عن الايات الضعيفة التي بها اخطاء علمية ثم يقدمها على اساس انها بها اعجاز علمي حتى يغطي الصغرات الموجودة في القرآن هو يعرف ان هناك مشكلة حينما يقول القرآن ان بيت العنكبوت اوهن البيوت فماذا يفعل غير أن يلف ويدور بهذه الطريقة ولذلك بعد ان ذكر كل هذا صدقيني يأخذ إسدورة هذه الحقيقة بعد أن ذكر كل هذه القوة هو من قوة أكثر من الفلاز خمس مرات وأكثر من الصدرات الواقية للرصاص ثلاث مرات يقول ولذلك قال ربنا تبارك ربنا تبارك وتعالى اوهن البيوت ولم يقل اوهن الخيوط ملاحظتين تلاعب فيهم النجار لا يستطيع أن يثبت أي شيء علمي إلا بلوي الحقائق علمية كانت أو القرآنية فالقرآن حينما يقول اوهن البيوت بيت العنكبوت وتكون بيوت العنكبوت مصنوعة كلها كلها جملة وتفصيلا من هذه الخيوط التي تؤكد أنت صلابتها وقوتها ومتانتها ومرو ومرونتها وهي أفضل من الفولاز فهل تكون البيوت ضعيفة بعد ذلك وهي مبنية من هذه الخيوط القوية الفولاذية ألا تخجل يا رجل لقد فقطت أنت في شبكة العنكبوت ألم أقول لك بينما فقط القرآن في طاحونة العلم التي لا ترحم عجب على كلامك الخيوط قوية والبيت المصنوع منها ضعيف هل هذا كلام منطقي يا إخوة الخيوط قوية فولاذية والبيت المصموع منها ضعيف المهم عندي أنكم تصدقون أن هذا كلام الشيخ النجار في ذات المقال وذلك لأنه يعرف أن هناك من سيرد عليه بهذا الكلام ولهذا فهو يرضعه هنا ليخدع القارئ بهذه الحقائق العلمية المبتورة حتى لو قرأها في مرجع آخر يقول نعم لقد ذكر الشيخ النجار هذه الحقائق لا تهله بما نقدمه نحن من تفميد كما تلاحظون وفي هذا الطابور لم يقف الدكتور زغلول آآ آآ النجار آآ ولا الدكتور محمد الفار منفردين بل سبقهما في هذا المجال معلمهما الأكبر الدكتور مصطفى محمود الذي خر صريعا عند أقدام بنت الشاطئ والمهم في الأمر أن الدكتور خالد منتصر يضعهم الثلاثة في قفص ويضحك عليهم في وقوعهم في مأزى قوة خيوط العنكبوت التي اكتشفها العلم الحديث فيقول عنهم والدكتور يعني خالد منتصر هو على الأقل مسلم يعني ربما الحد الآن أنا لا أعرف ولكن واضح أن الرجل مسلم يعني هل هو الحد وترك الإسلام؟ لا أظن يقول والمصيبة أن المفسر العصري يوقع نفسه في فخ يقرب المسلم من الكفر وليس من الإيمان نتيجة البلبلة والتناقض واللخبطة التي يقع فيها فالقرآن الذي يصف بيت العنكبوت بالوهن والضعف يأتي المفسر العصري تحت شهوة الإعجاز العلمي فيهدم المعبد على ساكنيه ويصرح بأن خيط العنكبوت أقوى من مثيله من الصلب ثلاث مرات وأقوى من بيت الحرير وأكثر منورة وهو يقصد بذلك دكتور مصطفى محمود فصحة 211 ويقصد من كتاب التفسير العصري يضحك عليهم وعلى اللخبطة كما اسماها التي هون فيها يعني الدكتور محمود مصطفى محمود بينما يقول ان بيت العنكبوت او البيوت يقدم في ذات اللحظة انه مكون من اقوى الخيوط على الاطلاق الم اقول لك يا شيخ النجار الم اقول لك ان معادلتك غير مقبولة خيوط قوية ومتع وبيت واهن بلاش لف ودوران يا رجل المهم في هذا الإطار أقدم دراسة قامة بعلماء أمريكيون عن قوة خيط العنكبوت العنوان يقول دراسة تتكلم عن الهندسة الوراثية بين العنكبوت والمعز وهذا هو اللينك من يريد أن يتابعني في هذا الأمر دراسة تتكلم عن الهندسة الوراسية بين العنكبوت والماعز حرير العنكبوت أقوى من الفولاز هزة هو العنوان حرير العنكبوت أقوى من الفولاز تقول الدراسة ومن المعروف ان هذا النوع من خيوط العنكبوت يعد أقوى مادة بيولوجية, بيولوجية عرفها الإنسان حتى الآن وتعتبر الخصلات الحريرية التي تكون نتيج العنكبوت أقوى من الفولاز ولا يفوقها قوة سوى الكوارتز المصهور ويتمدد الخيط الرفيع منه الى خمسة اضعاف طوله قبل ان ينقطع يا خمسة اضعاف قبل ان ينقطع لاحظوا ولذلك اطلق العلماء عليه اسم الفولاز الحيوي ده على, إيه؟ ده على خيوط العنكبوت او الفولاز البيولوجي او البيوصل تخيلوا لما بيت العنكبوت يكون مسمى من العلماء البيوصل وهو أقوى من الفلاز المعدني العادي بعشرين مرة وتبلغ قوة احتماله تلتميت الف رطل للبوث المربعة فإذا قدر جدلا وجود حبل سميك ده هذا الكلام من الصيطة الذي أعطيته لكم فلو قدر جدلا وجود حبل سميك بحجم أصبع الإبهام يعني صباعة الكبير الإبهام لو في حبل مصنوع من خيوط العنكبود زي صباعة الكبير من خيوط العنكبوت فس سيمكنه حمل الطائره جامبو بكل سهوله بكل سهوله او او, أو. <تصفيق> طائرة جامبو سيحمل طائره جامبو لو بس الحبل يعني غرد سبعه ها سيحمل طائره جامبو بكل سهوله كيف يكون بيت العنكبوت المبني من هذه الخيوط اوهن البيوت لا ادري هذه دراسه اخرى انتم معايا يا شباب انا بحس دايما كده اوكي طالما التكست شغال بعرف نفسي هنا في الغرفه يعني لما يكون التكست مش شغال بحث ان انا بره آه... هذه دراسه اخرى ساضع لكم اللينك حالا علماء امريكيون يكتشفون طريقه انتاج العنكبوت لخيوطه المتينه هذا هو اللينك أمامكم تستطيعوا ان تتابعوني توضح بولا هاموند أستاذة الهندسة الكيميائية في معهد ماسا شوستيس للتكنولوجيا طبيعة حرير العنكبوت وتقول إذا ما دفعت شبكة العنكبوت فستلاحظ انها تتمدد قبل أن تتقطع ويمر حرير العنكبوت عبر هذا النوع من التمدد قبل الانقطاع وبذلك تمتص الطاقة،, تمتص الطاقة وعملية انتصاص الطاقة هي ما يجعل هذه المادة في غاية القوة وتقول الدراسة وهو ما قدم للعلماء منطلقا جديدا لصناعة حرير صناعي وزاد الآمال في تصنيع مجموعة كبيرة من المنتجات تتراوح بين الدروع الواقية والملابس والحبال القوية جدا من أي شيء من أي شيء من خيوط العنكبوت تسألني يا أستاذ محتار لماذا أتكلم عن العنكبوت لأن الشيخ النجار قال أن القرآن فيه إعجاز علمي بأن اوهن البيوت بيت العنكبوت وانا أقول له القرآن مخطئ فبيت العنكبوت ليس واهنا كما يدعي ثانيا لن أطير عليكم الوهن المعنوي نذكرين من شوية لما قرأنا عن الذكريات الأليمة للعنكبوت كيف يخرج بذكريات أليمة فاكرين وكيف أن العنكبوت الأخوان يتشاكلوا مع بعض والأخوات يتخنقوا مع بعض وده يموت ده ده كان كلامه عن الوهن المعنوي بعد أن أدركوا الإعجازيين العاجزين في الحقيقة أن مقولة وهن بيت العنكبوت القرآنية قد سحقها العلم وأثبت أن بيت العنكبوت هو أقوى البيوت على الإطلاق بالتناسب مع حجمه وفي بيئته اتجهوا للوي عنق النص بأنه يشمل أيضا وهن بيت العنكبوت من الناحية الاجتماعية وسمعتم قول النجار أن بيت العنكبوت من الناحية المعنوية هو أوهن بيت على الاطلاق. لأنه بيت محروم من معاني المودة والرحمة التي يقوم على أساسها كل بيت سعيد <تصفيق> بيت العنكبوت مش سعيد يا أخوة وذلك لأن الأنسى في بعض أنواع العنكبوت تقضي على ذكرها بمجرد إتمام عملية الأغصاء الإخصاب وذلك بقتله وافتراس جسده لأنها اكبر حجما كلامه وأكثر شراسة منه وفي بعض الحالات تلتهم الأنسى صغارها دون أدنى رحمة المأساة التي تجعل من بيت العنكبوت أكثر بيوت شراسة ووحشية وانعداما لأواصر القربة ومن هنا ضرب الله تعالى به المثل في الوهن والضعف لافتقاره إلى أبسط معاني التراحم بين الزوج وزوجه والأم وفغارها والأخ وشقيقه وشقيقته والأخت وأختها وأخيها أنا أذكرتكم بس بالكلام أنا أقول لك يا رجل ما كل هذا الخيال الخص المهم أود هنا يا شيخ النجار أن أقدم لك الدراسات الحديثة التي تؤكد خطأ كلامك وأنك تعتمد على معلومات قديمة يا شيخ النجار فللعلم كل يوم جديد ومن هنا وجب عليك أن تعدل كلامك على النص القرآني فحاول أن تمزق هذا السوب المهلهل الذي فصلته لهذا النص القرآني وتقوم بخياطته من جديد لأن هناك جديد الآن في العلم لا أدري ماذا ستفعل بعد عشر سنوات إن كنت حيا أن أطلب لك الحياة حينما تجد كل النظريات قد تطورت وتعدلت بعض الشيء المهم أنت قلت بأنك ستغير تفسيرك للقرآن وفق تطور النظرية في مقال من مقالاتك هنا أنت قلت أن الأنسى تلتهم الزكر بعد عملية التكاثر ولذلك في بيت العنكبوت واهم ضعيف ليس فيه مودة ولا رحمة فكلام غير صحيح لأن الدراسات الحديثة, الحديثة تؤكد لا تقوم الأنسى بقتل والتهام الزكر بعد التزاوج كما كان يعتقد سابقا مشكلتك مشكلة يا شيخ النجار دخلوا معي هنا يا أخوة دخلوا معي في اللينك اللي أنا حطه لكم ده ستجدوا هذا الكلام ما قرأته لكم انا موجود هنا لا تقوم الأنسى بقتل والتهام الزكر بعد التزاوج كما كان يعتقد سابقا معلوماتك قديمة يا شيخ النجار حاول انك تجددها يعني هناك دراسة أخرى قامت على تجارب واقعية كانت النتيجة عبس ما تقوله أنت تماما يا شيخ النجار تقول الدراسة أنسى العنكبوت لا تقتل الزكر الغريب عنها أنسى العنكبوت لا تقتل إلا الذكر الغريب عنها هذا هو اللينك أيضا ادخلوا معي سأقرأ لكم جزئية <تصفيق> أثبت الدراسة أن العناكب تأكل الزكر الذي يبدو شكله غريبا عليها إذا ما حاول الاقتراب منها ولا تستجيب إلا للذكر الذي يبدو مألوفا لديها ثم تختم الدراسة بقولها كما أن هذه الدراسة تشكك في المقولة السائدة وهي أن أنسى العنكبوت تقتل زوجها بعد مجامعته ما رأيك يا شيخ النجار بيت العنكبوت سعيد يا رجل معلومات قديمة وانت تعتمد على معلومات ليس مؤكدة ها هو العلم الحديث أمامك هناك دراسة أخرى ها هي أمامكم اللينك أضعه أيضا أمامكم هناك أنواع من العناكب تموت فيها الإناس وليس الذكور ويتفاوت عدد البيض طبعا لحجم الأنسى ففي العناكب متوسطة الحجم تضع الأنسى ما يقرب من 100 بيضة بينما تضع إناس العناكب الضخمة ما يقرب من 2000 بيضة وتقوم أناس كثير من أنواع العناكب بتغليف البيض بكيس من الحرير وتموت كثير من إناس أنواع العناكب بعد نسج كيس البيض مباشرة وتمكس أناس بعض الأنواع حتى يفقس البيض معلوماتك القديمه انا لا ادري من اين تاتي بهذه المعلومات يا شيخ النجار حاول أن تراقب الجديد يا رجل حتى تصلح يعني تفسيرك الاعجازي المدهش ثالثا واخيرا انا كملت عرفت ان عارف ان انا تعبتكم لكن صدقوني الموضوع يعني زي ما انتم شايفين يستحق خرافه دينيه بعد فشل فاضح هكذا حاول النجار اخيرا أن يلملم بقاياه ويترك لباس العلم ليعود مرة أخرى إلى لباس رجل الدين ويدعي أن هذه الآية تختم بنبوءة عن كل ما قاله سابقاً, سابقا فيقول في قوله تعالى لو كانوا يعلمون هذه الحقائق هو يقول لم تكن معروفة لأحد من الخلق في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده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 حينما قال القرآن في سورة العنكبوت 64 وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون هل هناك أيضا يحتاج الأمر لكثير من العلوم والعلماء والسنين ليثبتوا أن الحياة الدنيا لهو ولعب والآخرة حياة خالدة يعني أي تعبير لو كانوا يعلمون في القرآن يحتاج إلى علماء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 يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون سورة البقرة 103 لو كانوا يعلمون النحل 41 714 الزمر 26 القلم 33 كل هذه النصوص القرآنية فيها عبارة لو كانوا يعلمون فهل كل هذه النصوص تتكلم ربي باركك أخي محتر ربي باركك تتكلم عن نبوء ما ما هذه النبوء يا ترى أنت تقول أي كلام يا شيخ النجار وها أنت ترى فإننا عندما ناقشنا مقالك وجدنا تارى كذب وأخرى نصب وثالثة احتيال ورابعة علوم قديمة تحتاج إلى تجديد بما يتماشى مع العلم إلى آخر الصور التي تستخدمها في أبحاثك لتملأ بها جيبك الكبير ولا أنسى آآ يعني آآ أن أقول للأحباء أن يراجعوا هذه المقال مرة أخرى وكما ترون لا يوجد إعجاز بل عجز وقابح صابح أحباء المستمعين لكم مني كل السلام والمحبة لحسن مشاركتكم لنا واستماعكم وأترك الفرصة الآن إلى الأساتذة الأصابر الذين يريدون أن يسروا هذه الحلقة بمداخلاتهم وإضافاتهم ولكم من قلب يحبكم ويحترمكم كل تقدير والسناء وسلام المسيح الملك معكم جميعا ولإلهنا كل المجد في كنيسته إلى الأبد آمين